بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تَتَّخِذُوا عدوي وعدوكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا جِهَادًا فِي سَبِيلِ رَبِّي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ وَيَدَاسُ طُؤِلَيْكُم أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَأَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 حتىَ تُؤْمِنُ بالِلَّهِ وَحدَهُ إِللاا قَوْلَ إبهِي مَ لِأَبيهِ لا أَغفًِا لك إِلَّا قَوْلَ إبه مَ لِأَبيهِ لا لك وَمَا أَملِكُ لك مِنَ اللهَّهِ مِن شَييد رَبنَا عَلَيكَ تكلناَا وَإلَيكَ أَنَ بِن وَإِلَكَ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 لا يَننهَاكُم اللهَّ عَن الَّذينَ لَم يقااتِلُكُمْ فِي الددينين وَلَمْ يُخْرِدُوكُم مِن ديَارِكُم أَ تَبَرّوهم أَ أن تَبَرُّهُم وَتُقَصِطُ إلَيْهِم إِ اللهَّه يُحِبُّمُقَاسِطين.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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحْنُوهُنَّ أَلَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ وَآتُوهُمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا إِذَا آتَيْتُمْهُنَّ أُزُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِذِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مسلم ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشرك على الا يشركن بالله شيئا ولا, يسرقن ولا يزنين. وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْبِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ